علميا نافعا من أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن فجزاه الله خيرا وهذه المجالس مما أنعم الله عز وجل به على أهل السنة هذه اللقاءات التي هي بين الحين والآخر فيها تقوية الإيمان وفيها التزاور وفيها اللقاء والله لا تجد أحدا يتمتع بهذه النعمة مثل أهل السنة فالفضل في هذا لله سبحانه الفضل في هذا لله جل وعلا وكم يحصل من الخير في هذه اللقاءات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فذكر إن الذكرى لا شك ولا ريب أن هذا الذكر أو هذا التذكير يحصل فيه نفع والناس فيه ما بين مستقل ومستكثر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مثل ما بعث لله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة غبلت الماء فأنبتت الكراء والعشب الكثير وكان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها سق الناس وزرعوا وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فالناس في هذا ما بين مستقل ومستكثر وقد سمعتم فيما ذكر من مداخل الشيطان وأبواب الشيطان وضرغ الشيطان ومن أخطري ومن أعظم ما يسعى الشيطان لإبطال عمل الإنسان أن يدخل عليه من باب إفساد عمله الذي يعمله وأشد شيء في ذلك الرياء والسمعة وحب ثناء الناس وحب التصدر إلى غير ذلك فمن أراد الخلاص من هذا كله أعني من هذه الأبواب التي هي أبواب الشيطان ومداخل الشيطان وأعمال الشيطان فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص والصدق والتضرع والدعاء وتعظيم الله سبحانه وتعالى فتأمل أنك إذا عصيت, إذا عصيت فإنك إنما تعصي الله سبحانه لا تحتقل المعصية ولا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت فتعظيم الله سبحانه وتعالى هو تعظيم شرعه تعظيم دينه تعظيم الحرمات البعد عن المعاصي لو أنك تعمل لشخص تعمل عند شخص أو تعمل أنت أجير عند شخص وتعمل لغيره كيف, كيف سيكون ذلك فكيف والله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك وأوجدك وتعمل لغيره سبحانه وتعالى فأخلص العمل لله سبحانه إخواني في الله إن أعظم سبب للحياة الطيبة في هذه الدنيا الإخلاص لله إذا أخلص صد سبحانه استرحت وانشرح صدرك غاية الانشراح لا يهمك من قدح فيك ولا يهمك من مدحك ولا يهمك ولا يضرك من تكلم فيك مدام أنت تريد رضا الله سبحانه وتعالى قال الله في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تأمل في هذه الآية الكريمة يتبين لك ذلك جيدا أن الناس مهما عادوك ومهما حاربوك والله عز وجل رضي عنك فإن ذلك لا يهمك ولا تبالي وإن لم تجد المحمدة من الناس في الدنيا فستجدها يوم القيامة نعم على أن الإنسان إذا كان يمدح ويثنى عليه على دعوته وعلى سيره بدون أن يتطلع لذلك وبدون أن يغضب إذا لم يثنى عليه فإن هذا بشر خير كما جاء في مسلم عن أبي ذر أن رجلا قال يا رسول الله أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه قال ذلك بشرى ذلك بشرى المؤمن تلك البشرى معجلة للمؤمن معجلة بشرى معجلة للمؤمن كون الناس يثنون عليك ويمدحون سيرك ودعوتك هذا أما مداخل الشيطان وأبوابه وطرقه فإنها تجعل الإنسان يعيش في ذيق كما قال ربنا في كتاب الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فقول الله سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى العمل الصالح هو البعيد أو ما اجتمع فيه ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء وثلاثة شروط أشرت الأولى الإخلاص لله سبحانه ألا لله الدين الخالص وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصنا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين الشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية مسلم من عمل عمذا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا نشرطان أشرب الثالثة الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقيد فهو مؤمن لأن الإنسان إخواني في الله مهما عمل من عمل لم يخلص فيه لله عز وجل يبطل ويذهب ومن الذي يسعى في يفسد عملك إنه شيطان الشيطان هو الذي يسعى يدخل عليك في صلاتك يدخل عليك ربما في خطابتك قد تخطب جمعة ويعطيك الله سبحانه وتعالى من الفصاحة والبلاغة وطلاقة اللسان فيدخل الشيطان عليك من هذا الباب ولا تشعر إلا وأنت صرت إما تعجب بنفسك تعجب بفصاحتك ترى أن الناس ارتاحوا لإلقائك لمحاضرتك يدخل الشيطان من هذا الباب وربما في صلاتك قد يقرأ, قد يقرأ, يقرأ ويصلي قد يصلي وما يشعر الله ويأتي الشيطان ما أجمل صوتك ما أجمل قراءتك الناس يحبونك يحبون الصلاة خلفك يفعلون كذا ويأتي الشيطان من هذا الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهكذا حدفنا حرج قد يأتي الشيطان للإنسان من باب الصدقة ينفق يتصدق لله عز وجل ولكن يأتي الشيطان من هذا الباب ما شاء الله أنت بنيت المساجد والناس يثنون عليك ويدعون لك ويحبك الفقراء وما يشعر الإنسان إلا وقد ماذا وقد هجم عليه الشيطان فيصير من التحول إلى العامل الصالح إلى أن يحب ثناء الناس ويحب مدحة الناس و وذكر الناس له وهكذا غديه الشيطان من باب الجاه فقد يكون الانسان عنده جاه عنده جاه يشفع لهذا فتقبل, لهذا فتقبل شفاعته ويشفع لهذا وهكذا وينفع الله به ولكن يتشيطان من هذا الباب فيا اخواني ما اكثر مداخل الشيطان كما سمعتم في الايه أبواب الشيطان ومداخل الشيطان كثيرة حياذا بالله يأتي للإنسان من باب الفصاحة يأتي للإنسان من باب جماله يأتي للإنسان من باب علمه يأتي للإنسان من باب كتابته يكتب ويؤلف وتطبع كتبه وتنتشر ويتسابق الناس عليها في المكاتب وتشترع وبين حينة وأخرى إلا وقد انحرف حياذا بالله فيصير ليس لكتبه قيمة ولا وزن بعد أن كانت كتبه تشترى بعد أن كانت كتبه يتسرع الناس عليها بعد أن كانت كتبه ينتهر الناس الجديدة منها وهكذا مداخل الشيطان كثيرة جدا ولفتني إلى الموضوع ما ذكره الشيخ عبد الرحمن في كلمته في اتباع خطوات الشيطان وباب الشيطان ما أحوجنا أن نجاهد أنفسنا ما أحمجنا أنه جهد أنفسنا جهد النفس من الهوى من الشيطان نعم جهد الأعداء جهد أهل البدع أهل الباطل إلى غير ذلك فخلاصة القول أنه أن من أراد الحياة طيبة عليه أن يخرص لله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الشرك من الشرك الرياء <تصفيق> الذي هو أخفى من ديب النمل ومن الشرك قول شرك اللفظي أنا على الله عليك يا فلان أنا عند الله عندك يا فلان ما لي إلا الله وأنت ومن الشرك أن يعمل إنسان العمل ويطرع عليه محبة ثناء الناس والله عز وجل يقود لقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن هذا أمر نتنبه له جميعا لأن مداخل الشيطان وأبواب الشيطان كثيرة الله عز وجل يقول في شأن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ألم يكون كفار غريش يصلون بلى ألم يكونوا يصومون بلى ألم يكونوا يحجون بلى ألم يكونوا يطعمون الحجيج بلى كانوا يطعمون الحجيج ويصلون حوض الكعبة ويحجون ولكن كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك أنه لك تملكه وما ملك وكانوا ينحرون ويطعمون الحجيج ويعمرون المسجد الحرام ويكسونه فنزلت الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوني عند الله والله لا يهدل غيرهم الظالمين الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ومثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لهم أعمال, أعمال, عظيمة, أعمال عظيمة كبيرة أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في شأن الكفار يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفه حسابه والله سريع الحساب المسألة تحتاج إلى مجاهدة جهاد النفس, جهاد النفس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثأ وهو مؤمن قيل للفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عمل عند العمل الصالح قال أخلصه وأصبه قالوا ما أخلصه وأصبه قال أن يكون العمل خالصا صوابا خالصا لله عز وجل صوابا موافقا لهد رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم إذن الحياة الطيبة أن تتجرد لله سبحانه وهذا مجرب ومشاهد أنك إذا أخلص صد الله عز وجل عش عشت مستريحا مطمئنا عليك انشراح إن الصدر هدوء البال اطمئنان سكينة لأنك عز وجل كما في هذه الآية الكريمة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة الحياة طيبة قيل فيها الرزق الحلال وقيل فيها السعادة وقيل فيها الأنس وقيل فيها الراحة هذا يشمل كله كل ما يجعل الإنسان مطمئناً مستريحاً مرتاحاً يطل في ذلك كله من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة أورد ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية حديث عبد الله بن عمر بن عاص الذي أخرجه الإمام المسلم وأخرجه أحمد قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شريك شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه فأورد ابن كثير رحمه الله هذا الحديث عند هذه الآية أن من أسلاب الحياة طيبة الإسلام الذي هو الاستسلام لله عز وجل ولين له بالطاعة والخلص من الشرك والبدع وأهلهما الخلص تخلص من الشرك صغيره وكبيره جليله وحقيره نعم ولهذا كان من دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من الشرك والكفر وأعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق نعم وأعوذ بك من الجنون والبرس والجذام إلى آخر ذلك من أدعية النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ثم ذكر عليه الصلاة والسلام من أسلم ورزق كفافا هذا من الحياة طيبة للسلام لله توحيد العمل بالسنة فإن ذلك فيه انشراح للصدر التمسك بالسنة والعمل بها انشراح للصدر قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية النفوس انشراح الصدور انشراح القلوب بالتمسك بالسنة والعمل بها وجاء في مسند أحمد من حديث زيد بن ثابت وجاء أيضا عند التلمذي عن عبد المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى منه أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة من والله من الله له أمركم ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوة تحيط من رأيهم الحديث وشاهدنا من قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ النظارة كما قال الشراح هي البهاء والسرور في الوجه ولقاهم نظرة وسرورا وهذه النظارة وهذا البهاء في السنة المتمسك بالسنة والدعي إلى الحديث والعامل بالحديث هذه تنبعث من القلب فإن الإنسان ما يظهر في وجهه هو ما يدل على, ما يدل على قلبه فإذا ارتاح الإنسان وانشرح صدره ظهر في وجهه وإذا حزن, وإذا حزن وتألم ظهر في وجهه فتجد المتمسك بالسنة والداعي إليها تجد عليه النظارة في وجهه البهاء في وجهه النور لهذا الحديث نظر الله أمر أن سمع مقالتي هذا الذي يسمع الحديث ويدعو إليه ويحث عليه دعاة السنة تجد وجههم هكذا فهذا المشراح الذي هم فيه أهل السنة من هذا القبيل بسبب التوحيد وبسبب العمل بالسنة نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها فهذا الانشراح بسبب السنة وبركة السنة والعمل بها والثبات عليها وهذا ملاحظ ومشاهد في من يتمسك بالسنة أن حياته تتغير من سي إلى حسن ومن حسن إلى أحسن وهكذا وبقدر تمسك الإنسان بالسنة يزداد انشراحا ويزدد رفعه كما قال شيخ الإسلام ابن رحمه الله وتعالى إن الله ليرفع الرجل بقدر تمسكه بالسنة وإذا رأيت الإنسان ينحرف عن السنة يا ذنب تجد القطرة تبدأ في وجهه وينكر ما كان يعرف ويأتي بكلمات متناقضة ويتنكر لما كان يعرف من قبل ولما كان يدعي إليه من قبل نسأل الله العافية والسلامة نعم إذن فمن أسباب الحياة طيبة في هذه الحياة الدنيا هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهكذا الدعوة إلى ذلك والعلم الدعوة إلى ذلك والعلم هذا أيضا من الأسباب العظيمة أيضا بعد توحيد الله وبعد التمسك بالسنة من أسباب, من أسباب الحياة طيبة لأن هذا من أبرز العمل الصالحة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو همؤمن فلا نحيينه حياة طيبة انظر إلى حياة الطلاب العلم ربما تجد أحدهم فقيرا طالب العلم تجده فقيرا فقيرا من الدنيا لكنه يحمل في قلبه القرآن يحمل السنة يحمل العلم يحمل الخير فتجد حياته طيبة منشرحة لا يهمه ما جاء من هذه الدنيا ولا ما ذهب لا يهمه أن يكون قنينه فقيرا لا يهمه ذلك لأن الله عز وجل عوضه أحسن من هذا كله انظر إلى طلاب العلم وإلى حياتهم ربما يعيشون على الرزل ناشف وربما يعيشون على الكسرة اليابسة كسرة يابسة طالب علم يائش عليها كسرة يابسة وعليه النظارة والبهاء والوضاء في وجهه والنظافة في وجهه وإذا رأيت ظلنته من التجار الكبار هذا الخير الذي أعطي بسبب السرور بسبب السرور الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيه فالله الله من أسباب الحياة طيبة هذا العمل العظيم طلب العلم من أبرز الأعمال الصالحة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة فإذا رأيت أخي الكريم مكانا للعلم فأحمد الله إذا رأيت مكانا للعلم مركزا للعلم فأحمد الله أن الله ساقك إليه وأن الله هيئه لك من وجد ملجأا أو معاذا فليعذ به. واصبر على الحر على البرد على الفقر على الجوع اصبر على ذلك ما دمت بعيد من الفتن ما دمت بعيد من الشر ما دمت قد سلمك الله سبحانه وتعالى من البذع والأهواء ما دمت على سنة وعلى خير وعلى ثبات فلا يضر كما جاء من هذه الدنيا ولا ما ذهب نعم فماذا من هذا مما سمعتموه من أسباب الحياة الطيبة العظيمة في الدنيا هذه طلب العلم والله والدعوة إليه سبحانه وتعالى نعم وهذا مشاهد ومجرب لقد سمعنا من بعض إخواننا الذين ذهبوا إلى بعض الدول يتمنون أنهم هنا يتمنون ضاقت قلوبهم وضجرة أنفسهم وضجرة لأنهم حرموا مثل هذا الخير مجالس العلم مجالس الدعوة مجالس الوعظ مجالس الإرشاد مجالس الحديث حدثنا وإخبرنا ولو كان يعيش ربما بين اللحوم وبين الشحوم وبين كذا وبين كذا فنعم في الحياة الطيبة هذه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلا نحينه حياة طيبة وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قد, قد أفل حمد الله سلام ونزق كفافا وقنعه الله الكفاف هو وسط لا زيادة ولا نقصان تعيش على كفاف تعيش على كفاف عندك الكفاية ما يكفيك في حديث عبيد الله بن محصن عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قال من يذكرون الحديث من الإخوة أحسن تبارك الله فيك من أصبح من أصبح أو من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده أقوة يومه فكأن ما له الدنيا بحذافرها البني حسن هذا الحديث يصلح الاحتجاج يصلح الاحتجاج من أصبح آمنا في سربه آمن تنام آمن وتقوم آمن تصلي آمن تدرس آمن تحضر الدرس أنت آمن معافى في بدنه هذه نعمة عظيمة العافية والصحة نعمة عظيمة كما في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال ابن حجر عند قوله نعمتان أي نعمتان عظيمتان لأن لفظ نعمتان تدل على نعمتان عظيمتان تحتاجان إلى شكر تشكر الله عز وجل الصحة والفراغ فنعم من أصبح آمن في سربه وعفى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها وقد كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوت قوت ما يقتات وهو الوسط لا زيادة ولا نغصان قد آف الحمد أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آته القناعة،, القناعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغناء عن كفرة العرض ولكن الغناء عن النفس إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى القناعة والغناء فأنت في خير وفي انشراح صدر وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم طوباء لمن هدي للإسلام طوباء قيل طوباء شجرة في الجنة ويشمل طوباء حياة طيبة يشمل حياة طيبة طوبى لمن هدي للإسلام ولزق كفافا وكان عايشه كفافا وقنع طوبى والحديث عند الترمذي وهو صحيح المسند نعم الحديث عن فضل بن عبيد عند الترمذي في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله وهكذا أيضا حديث بن مسعود عند الترمذي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء طوبى لهم حيطيبى لهم الغرباء فأنت تعيش غريبا أيها المتمسك أيها السني ولكن الله عز وجل عوضك خيرا ربما تجد الشخص يجد أذية من الشيطان من الأعداء من المنافقين وربما أذية من أهل بيته وربما أذية ويبتلأ ابتلاءات عظيمة يبتلأ ولكنهم من شريح الصدر انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاني أذية من كفر قريش ومن المنافقين ومن اليهود وحصل له ما حصل وطوعنا في عرضه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يثنوه عن الحق وعن الخير وعن الدعوة ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عيشا وأوسعهم صدرا وأعظمه من شراحا نعم فه... فمن أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يأخذ من الخير والهدى والسنة بقدر ما يجد هذا الخير نعم ثم قال الله عز وجل بعدها في هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الحياة في الدنيا ثم يعطيك الله سبحانه وتعالى أيضا مرجعا حسنا مآباً ماذا خاتمة حسنة خاتمة طيبة وكما قال الله سبحانه وتعالى وحسن مآب فإذا يجد الإنسان هذا الخير في الدنيا بالأعمال الصالحة ويجدها في الآخرة فأوصي نفسي وإخواني حفظهم الله بالإخلاص لله سبحانه وليقبل على طاعة الله عز وجل والثمسك بالسنة والثبت عليها وليعتناب طلب العلم والاهتمام به وإذا هيئ الله لكم خيئ مكانا لطلب العلم فحمد الله عز وجل على ذلك وهكذا أيضا من أسباب شرح الصدر الأخوة والتزاور انظروا يا إخوان, إخوان كم, كم تنشرح صدورنا عندما, عندما نلتقي هذا من قرية وهذا من بلد وهذا من مكان ويجتمعون لله ويفترقون لله سبحانه ما ألذها والله إنكم تغبطون, تغبطون على هذه النعمة وعلى هذا الخير والله لو تعطى الدنيا ذهبا وفضة ما تسوي شيئا بجانب هذا ما تسوي شيئا بجانب هذا فنعم هذه بعض الأسباب للحياة طيبة إشارة إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الأل الكريمة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والله سبحانه إذا أقبلت عليه تكفل بحفظك وتكفل بالدفع عنك وتكفل سبحانه وتعالى بنصرك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين والله وللمتقين الله وله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نعم أكتفي بهذا وأقول كما قال أبو عبد الرحمن حفظه الله أننا شرحنا والله عندما زرنا إخواننا في الساحل ورأينا هذا الخير وهذه الدعوة ورأينا هذه الوجه الكريمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم وعن دعوتنا وعن الصالحين من عباد الله وعن بلادنا كل سوا مكروه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم